قال الرؤيا الصالحة يقول السائل لماذا أضاف الصالحة مع أن الرؤيا هي رؤيا هي رؤيا من الله هي رؤيا فهل لها فائدة أو إشارة إلى شيء آخر على كل حال هذا وصف لها هذا وصف لها وصفها به النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا التي من الله هي رؤيا صالحة ففيها خير وفيها صلاح وفيها فائدة فهذا وصف لها وصفها به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل إذا, رأى إذا نام العبد في القيلولة ورأى في المنام شيئا يفزع حتى قام من نومه هل يقول الأذكار الوالدة في الفزع نعم يقول ذلك ليست تلك خاصة بالأمر الذي يراه في منامه في نوم الليل بل إذا نام في القيلولة فإنه وحصل له في منامه ما يفزعه عليه أن يأتي بهذه السنن والآداب الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا السائل ما هي ضوابط تفسير المنام أو الرؤيا؟ هذا الباب علم وأهل العلم الذين لهم عناية به لهم فيه مؤلفات وهناك كتب خاصة في هذا الباب حول قواعد تفسير الرؤى فمثل هذه الضوابط تضبط للإنسان على ضوء تتبع أهل هذا العلم والمعتنون به لسنن النبي عليه الصلاة والسلام والوارد عنه فيما ينبغي أن يكون عليه العابر للرؤى من اقتفاء للسنة وهذا الباب قد يتوسع فيه بعض الناس ويقعون فيه في مجازفات ومخالفات وأمور وقد يورطون غيرهم ب... ب... بورطات لا حد لها بسبب الخوض في تعبير الرؤيا جزافا بسبب الخوض في في تعبير الرؤيا جزافا فعلى كل حال لا شك ان هذا الباب له ضوابطه وله قواعده المعروفه واهل العلم كتبوا فيها كتابات مفيده وجيده يمكن لطالب العلم أن يقف عليها هذا يقول هل يندب بطلب تعبير الرؤيا وما يراه النائم في في منامه من حلم ونحوه فيما يتعلق بالحلم عرفنا أنه لا يحدث به أحدا وينتهي لا يحدث به أحدا وينتهي وينساه ولا يشغل باله به أما الرؤيا الصالحة الرؤيا الصالحة فإنه يفرح بها ويحدث بها من يحب وإذا طلب لها تعبيرا أو تفسيرا فلا بأس بذلك وايضا لا يتوسع في هذا الباب يعني بعض الناس أصبح يتوسع في, في, في, في هذا الباب وكل شيء حتى أضغاث الأحلام التي تأتي في منامه يعدها من قبيل الرؤى أضغاث الأحلام التي تكون في المنام يعدها من قبيل الرؤى ويذهب ويطلب لها عابرا يفسرها له هذا يقول هل يوجد دعاء فيما يتعلق بنوم القيلولة الأذكار الوالدة في النوم يمكن أن يقولها في نوم القيلولة إلا ما كان منها مختصا بنوم الليل يعني عدد منها منصوص على أنه في نوم الليل و و وما سوى ذلك يمكن أن يأتي به مثل أن يقول بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فأرحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين أو نحو ذلك مما جاء عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا يقول إذا استيقظ أحد من نومه في الصباح، إذا استيقظ أحد من نومه في الصباح ولم يأتي بأذكار النوم، ولم يأتي النوم، أو ولم يأتي بذكر أو نسي أو بعد وقت طويل، فهل يقول عندما تذكره؟ السؤال غير واضح لكن إذا كان مقصودة أذكار النوم يعني نسيها ويأتي بها في الصباح لا إلا كان يريد أن يعيد ينام مرة ثانية عندما استيقض فياتي بأذكار النوم لينام بعد نومه أما إذا كانت أذكار الصباح السؤال عن أذكار الصباح فأذكار الصباح سبقا أن ذكرت أن من فاتها ان يقولها قبل طلوع الشمس فلا حرج أن, أن يأتي بها بعد طلوعها هذا يقول هناك ذكر من أذكار النوم يقال آخر الذكر ولا يقال بعده شيء فكيف إذا أكملت الأذكار المقيدة بالنوم أن أستغفر أن أستمر في الأذكار حتى انعس الجواب أنه فيما يتعلق بالدعاء فقد مر معنا أن الدعاء الوارد في حديث البراء بن عازب اللهم نفسي اليك قال اجعلهن اخر ما تقول هذا فيما يتعلق بالذكر والدعا وفيما يتعلق بالقرآن الذي يتلى عند النوم عرفنا ايضا ان اخر ما يقرأ سورة قل يا ايها الكافرون فاذا تم للانسان اذا تم للانسان هذا وذاك يعني تمت له الاذكار وتمت له الادعية وتمت له الايات التي تتلى هل الافضل له ان يظل ساكتا الى ان ينام أو أنه يستمر ذاكرا لله تبارك وتعالى إلى أن ينام الجواب الثاني الأفضل له أن يستمر ذاكرا لله تبارك وتعالى لعموم الأدلة لعموم الأدلة في ذكر الله في كل حين ما يقال إن إنك بعد أن تكمل الأذكار فإن ذكرك لله ممنوع إلى أن تنام حتى لو تجلس ساعتين يمنع أن تذكر ما احد يقول ذلك بل تذكر الله عز وجل وإن شئت تقرأ قرآنا وإن شئت إن لم يأتك النوم على إثر الأذكار مباشرة فلك أن تذكر الله إما بالتسبيح المطلق أو التحميد أو تقرأ شيئا من القرآن كل ذلك لا بأس فيه ولا حرج والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين